هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آمَنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ اي يقذف بكم الاضف اذا يهتم ام امنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أ ولم يرو إلى الطير فوقهم صافته ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أم من هذا الذي هو جلد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أم ان هذا الذي يرزقكم ام امسك رزقه بل الجوف عتب ونخور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا ام من يمشي سويا على صراط